را يا قلب لا تحزن على صحب فقدناهم على صحب لهم جرح عميق ما ذكرناهم عشقناهم صغار الحيي ما احلى محياهم وكم نشتاقهم والعين يأتينا بذكراهم فلا يا قلب لا تحزن على صحب فقدناهم على صحب لهم جرح عميق ما ذكرناهم عشقناهم صغار الحي ما أحلام حياهم وكم نشتاقهم والعيد يأتينا بذكراهم وكم نشتاقهم والعيد يأتينا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 وكم دارات بنا الأقدار رمتنا خلف مرماهم وأنستنا نهار العيد وكاد القلب ينساهم أحبتنا وكم جرحوا وليل البعد أعياهم وكم حملات لنا الأيام أحلام وجاءت والعيون السود تغازلهم وتهواهم تقبل إخوة في الدرب مضوى الدرب ناداهم ونمشي والهوى يمشي ولا لقياك لقياهم حملنا حبنا غضا وفي ألم حملناهم على الأكتاء والفرسان قد أنات مناياهم سنتركهم هنا والأهد لمهد دار سكناهم ونهمس أمس مهم ونبكي صمت مجواهم وآهات الهوى تردد من حكاياهم وأزهار ثم رسمنا وشعرن وواتم ونخل كان يهواهم وماء النهر مجروحهم بهم يشتاق سقياهم اتى الشوق يدفعه يقطر من مراياهم ودرب كنت اسلكه يسائل ليس ينساهم Healthy required, only with coercion, andấy also with worship, onlyother not laid off determined by patience when seen elas put theirRadar a تقرأ سورة الإسراء إذا أسره في مولاهم وإن صالوا وإن جالوا وإن قالوا سمعناهم أحبتنا وكم في القلب من شوق تعداهم أشد القلب من ألم وقلبي ظل يهواهم فيتركني ويهجرني ويرعى قرب مرعاهم ونخلتنا التي شابات وكم قصات حكاياهم يذكرها طلوع الفجر حين الفجر ناداهم فتسأل نجمة في الدار ونورا كان يغشاهم ونمسح دمعها والقلب يجهش عند ونخلتنا التي شابت وكم قصه حكاياهم يذكرها طلوع الفجر حين الفجر ناداهم فتسأل نجمه في الدار ونورا كان يغشاهم ونمسح دمعها والقلب يجهش عند ذكراهم